فلََّا جَ أَهُم كِتَابُ مِنْ ععادِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَهُمُ وَكَانوا مِ قَبلوا يَسْتَفْتِحون على الذيينَ كَفَروا فَلََّا جَ أَهُم مَا عَرَفُ كَفَرُوا بِهِ فَلعنَةُ اللهَّه علىىكَافِرين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 وال اللهَِّ مِ قَبلَلُ إِ كُتُ مُمِنين وَلَ قَدجَ أَكُم موسَ بِالبَِّناتِ ثُم التخَدْتُمُ الْعجَلَ مِ بَعدِهِ وأنتم ظالمون